وإذا طلعك من أول الرسل إلى أهل الأرض ومن آخرهم أول نوع عليه السلام وآخرهم أطل الأنبياء إذ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبيحفته وأول العلامات السخرة للساعة ويجب علينا الإيمان بهم جميعا التليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى عن المحشر يوم القيامة فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وزمناك الله عفا شكورا متفق عليه والتليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى ما كان محمد نباحة من تجالكم ولكن رسول الله فخاتم النبي أبغده مسلم وتليل على أنه أحضر الأنبياء حديث ربيه ضيبة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة متوق عليه وتليل على أنه أول علامات ساعة حديث سالي بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بوعدت أنا وسعد أجدا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وعدت أنا واستعادك هاتي فضم السباب دول أسطى متفق عليه ودلل أنه يجب علينا الإيمان بهم جميعا ومن كبر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه لاق بينه الرسلي وقوله د إن الذيينخرون الله ي الرس فريدنا يبق بين الله الرس فقولون النمن بباب وخر ببع فريدون يتح بين ذلك السبي قك الكافون ح تدنا للكافينذامهين فذاطيرلك جيع الرسلي إلى ماذا يجون الن ادعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان الله ويتنبوا الطاغوت فاذا قيل لك